ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرا والشياطين ثم لنحضرن حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عكيا ثم ما لنحن أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هم أولى بها صليا وإن منكم وَارِدُهَا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين ونذر الظالمين فيها جثيها وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير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 قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدها حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْ هُدًا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين ما طلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزها كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدها ألم تر أن أرسلنا الشيء على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وخدا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 وم شيئا إدّه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشف الأرض وتخر الجبال هدّه أندعوا للرحمن ولده وما ي ان يستخذ ولدها إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدها لقد أحصاهم وعدهم عدها وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدها فإنما يسترناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وكم أهلتنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحدهم